صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب مُبَارَكٌ مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر, ولتنذر أُمَّ القرى ومن حولها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 واحده فمستقره ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء إيمان فأخرج نبي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 كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ ليؤمنن بها قل قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ الله اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائم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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أَنزَلَ إليكم الكتاب مفصلا؟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 إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ من يضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إِن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين